الوجه جواب الحديث ضعيف ومضطرب لاختلاف, لاختلاف وقع في متنه وسنده وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س حديث في صحيح الجامع يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل الدعاء المقصود به ا ل ص ل ا ة أ م خارج ا ل ص ل ا ة في الدعاء العادي جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد هذا الحديث ليس بصحيح وقد نبه صاحب الصغير على ضعفه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و محمد نبه نبينا صاحب ضعفه الله الصغير الجامع على على سؤال ل م س ما هي درجات ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ت ا ل ي ة ألف إ ن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أ ب ا ل ع ي ا ل ب ان ء إ الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف ج ي م ليس الغنى عن ك ث ر ة العرض ولكن الغنى غنى النفس د ا ل من تزوج فقد أ ح ر ز شطر دينه ف ل ي ت ق الله في الشطر الثاني ه ا ء ا ل ن ظ ر ة سهم مسموم من سهام إ ب ل ي س فمن تركها خوفا من الله تعالى أ ع ط ا ه الله تعالى إ ي م ا ن ا يجد حلاوته في قلبه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله وصحبه و ب ع ض الحديث ا ل أ و ل إ ن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أ ب ا العيال رواه ابن ماجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إ ن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أ ب ا العيال وفي سنده حماد بن عيسى الجهني قال الذهبي ضعفوه وموسى بن عيد الرندي قال في الكشاف ضعفوه وفي الضعفاء عن أ ح م د لا تحل ل ا ر و ا أيضا القاسم ي وفي ة عنه سنده بن ه م ر ا ن ل م يسمع حصين من عمران بن و ق ا له الحافظ العراقي س ن د ضعيف و ق السيوطي ا ل خ ا و لكن له ش ا ا ه له د ورمز ل ي في كتابه الجامع الصغير برموز الحسن أ م ا الحديث رقم ب ا الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيئة السائل الملحف ء إن يحب ويبغض رواه البزار عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يؤمن عبد حتى يامن جاره بوائقه ومن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت إ ن الله يحب الحي الحليم ا ل م ت ع ث ف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وهو الهيثمي ضائف ذكره فيه في كثير مجمع محمد جدا بعد بن وذكر الطبراني له عن ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال فيه سوار بن مصعب وهو متروك انتهى كلامه لكن ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى و ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة ثابتتان في الصحيحين الحديث رقم جيم ليس الغنى عن كثرة العرض الى اخر الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس ليس إلى ومسلم بلفظ ليس جيم أبي هريرة رضي كثرة كثرة رقم آخر غنى عن عن عنه عن وأبو الحديث رقم د ا ل من تزوج فقد أ ح ر ز شطر دينه فليتقي الله في الشطر الثاني ي الجوزي في خرجه ابن العلل عن أنس رضي الله عنه مرفوعة وقال لا يصح. ورواه الطبراني في معاجمه عن مرفوع في مرفوع فقد يصح نصف تزوج الإيمان قال الحافظ العراقي سنده ضعيف و و ر الحديث ه ا ا ا ك م م في ل س ت ر ك عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي ورمز له السيطي الجامع الصغير بالصحة ا بلفظ على فليتق له ل عنه رزقه دينه من ورمز شطر فقد في في ح د ي رقم ه ا ء ا ل ن ظ ر ة سهم مسموم من سهام إ ب ل ي س الحديث رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر سهم من سهام إ ب ل ي س مسموم من تركه بعد مخافته أ ب د ل ت ه إ ي م ا ن ا يجد حلاوته في قلبه وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم ورد فاشهدوا أو ورد جواب وحده صحة الله على سؤال الحديث الذي الرجل المسجد له بالإيمان الحمد لله نبينا ما إذا يعتاد كما رأيتم محمد مدى وقال ا ا والسلام على رسوله وصحبه هذا الحديث رواه الإمام أحمد والتلمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ا ل ل على رسوله ص وصحبه ة وبعض و أحمد خزيمة ه ب ي ي أبي سعيد عن خ د ر ي عن الحاكم ن ب ي عليه وسلم. وقال التلمذي فيه صلى الله وسلم وقال س ن غريب و ق ل ل ا ا ح ت ر ج م ة ص ح ي ح ة م ص ر ي ة وتعقبه الذهبي ب أ ن فيه دراجه بن سمعان وهو كثير المناكير ورمز و في و ا ي ت ه عن أبي له السيوطي في كتابه ا ل ج ا م ع الصغير برموز ا ل ص ح ة وقال الإمام أحمد حديث لدراج منكر وقال موضع وفي متروك الدارق الإمام لدراج دراج دراج سؤال أحمد منكر حديث قطني في موضع دراج ضعيف وفي آخر دراج متروك سؤال ما مدى ص ح ة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء سواء في القنوت أ م غيره أ و النفث فيهما ثم المسح بهما على سائر الجسم أ و بعضه عند آ ي ة م ن ا س ب ة يرفع فيها أ ك ف الضراعه الى الله وما ر أ ي ك م بجواز ذلك أ و عدمه جواب أ و ل ا عند ابن م ا ج ة إ ذ ا دعوت الله فادعو ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما ف إ ذ ا فرغت فامسح بهما وجهك رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له برموز ا الحسن ولكن قال ابن الجوزي متروك وقال ابن حبان كان صاحب قينات وسماع وكان يروي الموضوعات عن الأثبات. وضعفه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم والدار قال لا صالح الأثبات كان ابن ابن حسان ابن حبان قينات عن معين قطني صاحب حاتم يصح فيه أحمد وقال البخاري منكر الحديث وقال أ ب و نعيم ا ل أ ص ب ه ا ن ي منكر الحديث متروك ثانيا نصه عند الترمذي هكذا قال حدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى و إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن ح ن ظ ل ة بن أ ب ي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أ ب ي ه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان الله الله إذا الدعاء يحطهما بهما رسول رفع وسلم يمسح وجهه صلى عليه لم يديه حتى في قال محمد ابو ه م ا ج ه ه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وحنظله بن أ ب ي سفيان وثقه ا يحيى بن سعيد ا ل ق ط ا ن انتهى. ولكن في س ن د هي ح م د ب ن عيسى و هو ضعيف و ق د ت ف ر د به على م ا ذ ك ر ه ا ل ت ر م ذ ي و إ ذ ا كان الدعاء و ا ب ا د ة م ش ر و ع و لميث بوت في مسحل ا و ج ه ب ا ل ك ف ي ن ع ا ق ب ة س ن ة قوليته و ل ا ع م ل ي ة برويا ذلك من ط ر ق ضعيف ة فمسحل ا و ج ه به ما بعد الدعاء غير مشروع و ب ا ل ل ه ا ل توفيق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ي ه و ص ح ب ه و سلم سؤال ق ر أ ت في آ خ ر تفسير ابن كثير قوله ذكر الدعاء المأثور القرآن وطرد النسيان باختصار السند د وطرد ع ا المأثور القرآن ا ء لتخفيض ل ن ي ا باختصار ا ل س ن عن ابن عباس قال قال علي بن أ ب ي طالب يا رسول الله ا ل ق ر آ ن يتفلت من صدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته قال نعم ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي قال صل ي ل ي ل ة ا ل ج م ع ة أ ر ب ع ركعات ت ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ب ف ا ت ح ة الكتاب وياسين وفي ا ل ث ا ن ي ة ب ف ا ت ح ة الكتاب وبحاميم الدخان وفي ا ل ث ا ل ث ة ب ف ا ت ح ة الكتاب وبحاميم تنزيل ا ل س ج د ة وفي ا ل ر ا ب ع ة ب ف ا ت ح ة الكتاب وتبارك المفصل ف إ ذ ا فرغت من التشهد فاحمد الله و أ ث ن ي عليه وصلي على النبيين استغفر للمؤمنين ثم قل اللهم س ت غ ف ر م م ثم ؤ ن ن ي قل ل ل ا ارحمني بترك المعاصي أ ب د ا ما أ ب ق ي ت ن ي و ارحمني من أ ن أ ت ك ل ف ما لا يعينني و ا ر ز ق ن ي ح س ن ان ل ظ ر ف ي ما ي ر ض ي ك ع ن ي اللهم بديع ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ذ ن ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م والعزة ا ل ت ي ل ا ت ر ا م أسألك ي ا ا ل ل ه ي ا ر ح م ن بجلالك ونور وجهك أ ن تلزم قلبي حب كتابك كما علمتني و ا ر ز ق ن ي أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني و أ س أ ل ك أ ن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتفرج به عن قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه ف إ ن ه لا يعينني على الخير غيرك ولا موفق له إ ل الا أنت ف ف ع ذلك ل ث ث جمع انت أو, أو سبعة ب تحفظه إ ذ الله وما أخطأ مؤمنا أخطأ ق ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بسبع جماع ف أ خ ب ر ه بحفظ ا ل ق ر آ ن والحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ورب ا ل ك ع ب ة علم أ ب ابا الحسن علم أ الحسن و هذا سياق الطبراني فالمرج من س م ا ح ة الشيخ أن يجيب على هذه التساؤلات واحد أو أو أو الحديث صحيح أم ضعيف اثنان هل يعمل بالحديث الضعيف أو المرسل أو المعلق صحيح هل هل يعمل ضعيف أم غ ي ر هل في ا ع ب ا ر ة مثل هذا ا لا ح د ي ث إن ك ن ض ع يؤثر ف وفضلها ا وخصوصا عبادة الصلاة وفضلها العظيم ثلاثة هذا هل لا ي في ا ل ع ق ي د ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أولا هذا الحديث قال فيه ابن كثير من البين غرابته بل نكارته انتهى كلام ابن بل من كثير كثير ونحن ل الاحاديث ن ع م ط ر ي ق من ثانيا طرقه يدل على ل ثبوته ا أ التي لا تقوم بها ح ج ة لا يعتمد عليها في التشريع وننصحك بالرجوع إ ل ى ق ر ا ء ة مصطلح الحديث ونخص من ذلك مقدمة ابن صلاح ونخبة الفكر لابن حجر. وشرحها وما من ابن لابن نزهة النظر له أيضا حتى تتمكن من من صلاح التفصيل مقدمة معرفة ما ذلك الفكر له الأحاديث وما لا يحتج به على、التفصيل. ثالثا أيضا به به حجر حتى يحتج يحتج لا مانع من استعمال هذا الدعاء ل أ ن ه دعاء طيب ليس فيه محظور شرعا ولكن بدون ا ل ص ل ا ة ا ل م ذ ك و ر ة لعدم الدليل على شرعيتها أ م وفي لفظ آ خ ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم ليختر من ا ل م س أ ل ة ما شاء وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل أقرب ما ي ك و العبد ب من ر وهو ولم دون والأحاديث وبالله و هذا ساجد الدعاء دعاء دعاء المعنى ا فأكثر في ف كثيرة ل يخصص ي ت قال وصلى وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد س ؤ بناء على ما جاء في كتاب قصص ا ل أ ن ب ي ا ء لابن كثير أ ن ه يوجد نبي من أ ن ب ي ا ء الله اسمه خ ن ظ ل ة بن صفوان ن العلم مع أ ه س بن ق أ نشر تتضمن اسم هذا النبي فرجاء منكم أن علينا فرجاء تعدة كتب ومؤلفات تتفضلوا الإجابة لم اسم ل هذا ا صفوان ح ح ي أي ة وكذلك إلى ل إرشادنا م ؤ أ ك ت ب ذكر هذا فيه اسم ا ل ب نطلب منكم توضيح من هو العبد ي توضيح الذي سيدخل كما منكم من الأسود الجنة هو الأول هو هو وطبعا إ ن الحافظ ابن كثير أ ش ا ر إ ل ي ه في نفس الكتاب المذكور قصص ا ل أ ن ب ي ا ء الجزء الأول الصفحة التاسعة والثلاثين بعد في الصفحة ي الأول التاسعة ا ا ل ل و ث ث ن ب ع د ا ل م ئ ت ي ن في ب ا ب أصحاب للطباعة جواب وصحبه وبعد بعث نبيا بن أن الصادر مصر والصلاة صفوان الحمد وحده حنظلة الرس المجلد دار والسلام ما الله تعالى لله على رسوله وآله ذكر يسمى من عن وقال ه ل انه ب كثير ل سند و ل مرسل ينسبه هذا فيما نعلم وقد ذكره ابن كثير في البداية وقال إنه مرسل لان محمد بن كعب القرضي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق صلى وصحبه الله على وآله نبينا محمد و سؤال ل م س قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهوى م غ ف ر ة لصاحبه ما لم يعمل به أ و يتكلم رواه أ ب و نعيم وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بلا إ ل ه الا الله والاستغفار ف أ ك ث ر و ا منهما ف إ ن إ ب ل ي س قال أ ه ل ك ت الناس بالذنوب و أ ه ل ك و ن ي بلا إ ل ه الا الله والاستغفار فلما ر أ ي ت ذلك أ ه ل ك ت ه م ب ا ل أ ه و ا ء وهم يحسبون أ ن ه م مهتدون رواه أ ب و يعلى عن أ ب ي بكر ما معنى ما تشابه في الحديثين الهوى م غ ف ر ة و أ ه ل ك ت ه م ب ا ل أ ه و ا ء جواب الحمد ل ل ه و ح د ه و ا ل ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث الأول لا نعرف صحته والحديث الصحيح المشهور في هذا الباب ص وصحبه صحته ا هذا ة وبعد نعرف في و م عن ان رواه الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم اما الحديث الثاني فقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير الى ابي يعلم ورمز له بعلامه الضعيف والمراد بالاهواء البدع و آ ل ه و ص ح ب ه و سلم سؤال ما مدى ص ح ة حديث إ ذ ا طنت أ ذ ن أ ح د ك م فليذكرني و ليصلي علي و ليقول ذكر الله من ذكرني جواب الحمد لله و حدا ه و ل ص ل ا ة و ا ل سلام على ر س و ل ه و آ ل ه و ص ح ب ه و بع لم ي ص ح ن النبي صلى الله عليه و سلم بل هو ضعيف و بالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ل م س أ ر ف ق لسماحتكم ن س خ ة من منشور وجدته في أ ح د المساجد بالرياض وهو يتضمن حديثا رواه ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله وقد ق ر أ ت الحديث أ ث ن ا ء وجودي في المسجد و س أ ل ن ي عن صحته بعض الحاضرين والتمست ذلك في مسانيد خالد رضي الله عنه من كتاب المسند ل ل إ م ا م أ ح م د وغيره فلم أ ع ث ر على هذا الحديث ووجدت في نفسي شيئا منه فامل تكرم سماحتكم ب إ ف ا د ت ي عن مدى ص ح ة هذا الحديث ونسبته إ ل ى المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظكم الله و أ ج ز ل مثوبتكم ونص الحديث ما يلي عن خالد ا بن الوليد رضي الله عنه قال جاء أ ع ر ا ب ي إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أ س أ ل ك عما يغنيني في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال له صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك قال اريد ان اكون اعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن اعلم الناس قال اريد ان اكون اغنى الناس قال صلى الله عليه وسلم كن قانعا تكن اغنى الناس قال احب ان اكون اعدل الناس قال صلى الله عليه وسلم احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس قال أحب أن أكون خير الناس خير قال صلى الله عليه وسلم كن نافعا للناس تكن خير الناس قال أ ح ب أ ن أ ك و ن أ خ ص الناس إ ل ى الله قال صلى الله عليه وسلم حسن خلقك أ و أ ك ث ر ذكر الله تكن أ خ ص الناس إ ل ى الله قال أ ح ب أ ن يكمل ايماني قال صلى الله عليه وسلم حسن خلقك يكمل ايمانك قال احب ان اكون من المحسنين قال صلى الله عليه وسلم وعبد الله كان كتراه فى ا ل م تكن تراه فى ن ه يراك قال و ح ب و ن اكون من المطيرين قال صلى الله عليه وسلم ادى فرائض الله تكن من المطيرين قال و ح ب و ن ا ل ق الله نقيم من الذنوب قال, قال صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجناب متطهرا ت ل ق الله نقيم من الذنوب قال احب أن أحضر أن يوم ل قال ي م ة في ا ن نفسك النور قال أحب أن يرحمني و ولا يوم يوم ر تحشر ربي قال القيامة قال القيامة قال لا احب تظلم تظلم في أحد صلى الله عليه وسلم ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامه قال, أحب أن تقل ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر من الاستغفار تقل ذنوبك قال أ ح ب أ ن أ ك و ن أ ك ر م الناس قال صلى الله عليه وسلم لا تشكو من أ م ر ك شيئا إ ل ى الخلق تكن أ ك ر م الناس قال احب ان اكون اقوى الناس قال صلى الله عليه وسلم توكل على الله تكن اقوى الناس قال احب ان يوسع الله علي في الرزق قال أحب أن أكون أحباب من أحب ورسوله الله قال صلى احب ل ل عليه وسلم ه أ م ان أحبه الله ورسوله ت ك من أحبابهما آمنا من أن أكون أحب قال تستجاب خ ط الله يوم القيامة قال يوم دعوتي قال صلى الله عليه وسلم اجتنب أ ك ل الحرام تستجب دعوتك قال أ ح ب أ ن لا يفضحني ربي يوم ا ل ق ي ا م ة قال صلى الله عليه وسلم الدموع ح ف فرجك ظ من ا ز ن ان يسترني اخوانك ينجي من الذنوب ى صلى كي يفضحك ربك يسترك يوم القيامة ربي يوم القيامة عليه عيوب يوم القيامة الذي الخطايا عليه لا قال قال الله وسلم الله قال قال قال صلى الله وسلم ل احب استر ما او من والخضوع والامراض قال اي ح س ن ة اعظم عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء قال أ ي س ي ئ ة أ ع ظ م عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم سوء يسكن وسلم والشح والآخرة وصلة يوم الخلق المطاع قال ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا、والآخرة. قال الصدقة الخفية وصلة الرحم قال ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم الصبر في الدنيا صلى عليه جهنم يطفئ في في غضب على البلاء والمصائب قال ا ل إ م ا م المستغفري ما ر أ ي ت حديثا أ ج م ع و أ ش م ل لمحاسن الدين و أ ن ف ع من هذا الحديث جمع ف أ و ع ى رواه ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل جواب الجزء وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد قال العمال السادس لله على عشر في في كنز أ ن ه وجد هذا الحديث بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أ ب ي العباس المستغفري قال قصدت مصر أ ر ي د طلب العلم من ا ل إ م ا م أ ب ي حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد ف أ م ر ن ي بصوم س ن ة ثم ع ا و د ت ه في ذلك ف أ خ ب ر ن ي ب إ س ن ا د ه عن مشايخه إ ل ى خالد بن الوليد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله فقال إلى صلى عليه وسلم فقال إني سائلك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك إ ل ى اخر الحديث المذكور وبهذا تعلم ان الحديث غير صحيح لما في سنده من المجاهيل ل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية ل وصحبه أرجو و نبينا ا صحة عن محمد أ من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني الثاني من زارني بعد موتي ف ك أ ن م ا زار في حياتي الثالث من زارني ب ا ل م د ي ن ة محتسبه كنت له شفيعا شهيدا يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه ا وردت في بعض الكتب وحصل منها إ ش ك ا ل واختلفت فيها على ر أ ي ي ن أ ح د ه م ا يؤيد هذه ا ل أ ح ا د ي ث والثاني لا يؤيدها جواب الحديث م لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ل وحده وصحبه وبعد ح د أما ا ا ل أ و ل فقد رواه ابن عدي والدار قطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من حج ولم موضوع مكذوب محمد النعمان يزرني فقد جفاني إنه أن سنده بن بن عن حج حديث وهو وذلك بل قيل شبل الباهلي ضعيف فيه أي في فقد أبيه وكلاهما ضعيف جدا وقال الدار قطني الطان هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان روى هذا الحديث البزار أيضا وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف. ورواه البيهقي عن عمر قال وإسناده、مجهول. أما الحديث الثاني الدار آل حاطب عن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده الرجل المجهول ورواه على على مجهول رجل آل صلى عليه وسلم قطني عن عن من عن عن مسنده في وفي ضعيف فقد وفي في يعلى وهو أخرجه عمر روى أبو وابن عدي في كامله وفي ب ن عدي ك اسناده م ل ه وفي إ خفص ضعيف فقد بن أبي داود وهو ضعيف الحديث. أما الحديث الثالث فقد رواه ابن أبي الدنيا عن ن أما أ الحديث الحديث طريق داود الثالث رواه وهو سليمان بن م ا ك عن ن ا ل ب صلى الله عليه ل و س ب ه ذ اللفظ وفي إ س ا سليمال د ه بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث ورواه أ ب و داود الطيالسي من طريق عمر وفي إ س ن ا د ه مجهول هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة وقد وردت صحيحة في على للعبرة ومن ا ا والدعاء ل ل ل ت ع ض ي الأحاديث الواردة في زيارة ت وأما الوردة ا ل قبر ب بل ي عليه ضعيفة قيل صلى خاصة الله وسلم فكلها إنها موضوعة فمن رغب في ز ي ا ر ة القبور أ و في ز ي ا ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم ز ي ا ر ة ش ر ع ي ة ل ل ع ب ر ة والاتعاظ والدعاء للميت أ و والصلاة ا ا ت ل عن ب صلى الله عليه وسلم ل ا و ر الرحال أو ينشئ سفرا لذلك فزيارته مشروعة ض ي صاحبيه يشد ينشئ عن دون أن أو لذلك ويرجى له فيها ا ل أ ج ر ومن شد الرحال أ و أ ن ش أ لها سفر فزيارته ز ي ا ر ة م ب ت د ع ة لم يصح فيها نص ولم تعرف عن سلف هذه الامه أ م ة بل وردت ل بالنهي عنها كحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ن عنها ص ص و كحديث تشد س المسجد ومسجد ا الحرام ج د ذ ا والمسجد الأقصى رواه البخاري、ومسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا ومسلم وصلى وآله وصحبه وسلم على محمد سؤال ما مدى ص ح ة حديث من عشق فعفا وكتم مات شهيدا وهل يقصد بالعشق الحلال ز و ج ة ا ل إ ن س ا ن أ و يقصد به خلاف ذلك اثنان إن تقويم أم القرى كتب هذا الحديث في التقويم فهل هو مستند على صحة هذا الحديث أو يريد تعبئة الأوراق فقط؟ ثلاثة إن مستند تقويم كتب تعبئة فقط هو أو في يريد أم فهل على صحة إ ن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح ل غ ة العشق فيقع في الحرام م فما رأيك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام من مختلفة منها من مسهر مجاهد بألفاظ فروي جواب والصلاة هذا الحديث لا القتات ابن عباس النبي الله رأيك رسوله روي طرق طريق أبي يصح شيء سويد سعيد علي يحي لكن وحده وآله وصحبه وبعد و بن بن لله على صلى عليه ل عدة س عن عن عن عن عن وقد م ن ط ر ي س و ي عن علي عن بن مسهر ه ش انكر م ب عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد النبي ن أبيه أ عليه الله صلى على سويد ر و ا ي ة هذا الحديث من قبل ج م ا ع ة من أ ئ م ة الحديث منهم أ ب و أ ح م د بن عدي والبيهقي والحاكم و ا بن طاهر و ي ح ي بن معين وقال هو ساقط كذاب وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد إنه متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال البخاري بن بثقة إنه ليس سويد متروك في في سعيد أحمد كان قد عمي فتلقنا ما ليس من قد حديثه عمي حب ليس وقال ابو ن حبان عن اجتناب بالمعضلات يجب الثقات يأتي مع ر وقال أبو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس واعتذر مسلم عن إ خ ر ا ج ه حديثه في صحيحه ب أ ن ه لم ي أ خ ذ عنه إ ل ا ما كان عاليا وتوبع عليه و ل أ ج ل هذا أ ع ر ض عن روايه ة هذا الحديث ح ح في ي ص وقد روي ا هذا ا ل ح د ث الحاكم من طريق محمد بن داود ا ا علي ل عن عن محمد من بن بن طريق ط هذا ر واخرجه طريق المرزبان عن أبي بكر الأزرق رد ي أبيه سويد الجوزي أبي سويد في سويد كاف في عن عن وتعجب عن عن الطعن منه ابن من بن من ه وما محمد تقدم كاف الحديث من طريقه وقد روي وقد هذا الحديث من غير طريق سويد فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد عبد ن ا ن عباس وضعف أ ح م بن حنبل يعقوب و و ر الملك ه ا خ ط ي ب ن طريق ا ز ب بن ب ي ر ر عن ع بن د الملك ا ب الماجشون عن عبد العزيز ا بن أ ب ي حازم عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث قال أ ب و داود كان لا يعقل الحديث وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب يعقل ضعيف رأي وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث وقال ابن حجر في التخليص الحبير ي الطريق غلط فيها بعض الرواه فأدخل إسنادا في إسناد هذا ا وقد قوى بعضهم ب ل حتى مات يقال وعشقا أبا الوليد الباجي إن نظم شهادة ثقات ثقات إلى انتهى ل ح ب ب ر عباس ر الجرح ق تقدم ق ع ولكن سويد و المبين ل من ما ب ب في التلقين روايته وبتدليسه وقد عميه أن عنعن بعد الشريط التاسع والاربعون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والابتاء وله ب ق ي ة على الشريط الخمسين ان شاء الله